الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق المسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعوا إحسانًا إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد رحمة الله تعالى وقد علم من هذا أنه لا خلاف في الأهل بقول الإمام إذا وافقه أحدهما من أصحابه هذا قد بدأ الشارك رحمه الله تعالى بمطلب جديد وهو يجوز اتباع الدليل وترك قول الإمام وإن وافقه أحد صاحبي قال المصنف رحمه الله تعالى وقد علم من هذا أنه لا خلاف في الأخر بقول الإمام إذا وافقه أحدهما وإذا قال الإمام مقاضي خان وإن كان في المسألة طبعا وإذا قال الإمام مقاضي خان هذا ذكره في أول فتاوى فصل الرس المفتي في أول فتاوى خانية في فصل الرس المفتي هذا الذي ينقله ابن عبد وقال وان وإن كانت مسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحب أحد صاحب أحد أخوال بيت بقولهما أي بقول الإمام ومن وافقه لوفور الشرائب واستجماع ادله الصواب فيها وإن خالفه صاحباه في ذلك فإن كان اختلافه اختلاف عصر وزمان كالخضاء لظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحنها يختار قولهما إجماع المتأخرين على ذلك وفيما سوى ذلك يخير المخت المجتهد وهذا فصلنا القول فيه أن الخير يكون لمجتهد أن مجد المجتهد غير المجتهد, المجتهد فليس له أن يتخير بين الأخوال ويعمل بما أفضى إليه رئي وقال عبدالله بن مبارك يأخذ بقول أبي عنيفة حتى للمجتهد لا تخير هذا قول عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى قلت لكن ما قدمنا هذا تنبيه أن تقول المصنف قلت لكن قدمنا, لكن قدمنا أن نقل عن الإمام من قوله إذا صح الحديث وهو مذجي هذا تنبيه من الشارح على أن تخير المخت المستهد لا يخفص بالصورة الرابعة ما هي الصورة؟ نحن ذكرنا الصور واضح؟ هذا تنبيه على أن تخير أو تخير المخت المستهد لا يخفص بالصورة الرابعة إذا ما خلفاه واتفقا على قوله بل يوجد في الصورة الثانية أيضا ما هي الصورة الثانية التي ذكرناها وهي إذا ما وافقه أحد الصاحبين، لأن الإمام لما أمر بأخذ قول غير عند قوة دليله من حديث وغيره ما لم يخرج عن المذهب بالكلية، صار الدليل معيارا وجاد للمجتهد أن يرجح قولا في المذهب لقوة الدليل أو اختلاف الزمان أو تغير العرف أو الحاجة وهذا ذكرنا سواء كان الصحبين أو لأحاهمة أو كان لزفر أو من منزياد واضح؟ هذا الكلام كله ذكفاه بصلنا في الدرس السابق. في ذلك قال لكن قدمنا أن ما نقل عن الإمام من قوله لا صح عليك فهو مدبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب للكلية كما ظهر لنا من التقليد السابق ومقتضاه جواز اتباع لي وإن خالف ما وافقه عليه أحد صابيه ولهذا قال في البحر عن التاترخانية من هو صاحب البحر ولهذا قال في البحر عن الثاترخانية نعم يجيناذي ما صح الفتاوى الثاترخانية أيضا ما يبغى نبحث عنه وهذا اتفقنا يعني لا ليس فاضي خان فاضي خان صح الفتاوى الخانية فاضي خان فاضي خان صح الفتاوى الخانية أما الثاترخانية تختلف عن الفتاوى الخانية مثل ما رضي الله ونها قال في البحر اعتاد الرخانية. كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المختب. إن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما. وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما. بمالا أخذ بقولهما أي بقول الإمام ومن معه من الأصحاب. إلا إذا صلح المشايخ على قول الآخر. فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو اليس قول زفر في مسائل. طيب. قال إلا إذا فلح المشايخ من هم المشايخ؟ يعني من مصد ما يطلقون في كتب أصحاب نسمة المشايخ؟ من مصد المشايخ؟ الذين نباد الإمام؟ نعم كما ذكر ابن عبد في رسالة منهب قال هم المتأخرون عن الإمام وأصحابه من أهل الملتب على اختلاف طبقاتهم عن اختلاف طبقاتهم عن دون تحديد لطبقة هذا ما ذكره ابن عدي رحمه الله تعالى في رسالته في المنهل. قال متأخرون عن إمام أصحابه من أهل المذهب على اختلاف طبقاتهم وفي قال المراد بالمشايخ في قولهم هذا قول المشايخ من لم يركي الإمام هذا على إدلاه كل من لم يدرك الإمام كان فقياً يسمى من المشايخ <تصفيق> اللهم صل الله وسلم إذا قال لا إذا اصطلح المشايخ على قول, على قول الآخر فيختبعهم كما اختار الفقيه الليل سبحانه وتعالى قول زخر في مشايخ وقال في رسالة رسالة من المسنع رفع الغشة وقت العصر والعشاء لا يرجع قبل صاحبيت لما رسالة رفع الغشة رفع الغشة في وقت العصر والعشاء هذه من رسائل ابن الجين رحمه الله تعالى ومطبوع الرسالة رسالة مطبوعة من رسائل ابن الجين. يوجد في المجلد تقريبا ثلاثة مئة رسالة بالنجاين من ضمن هذا الرسالة طبعا سين مجلد ومحقق الشيخ علي الجمع طبعا سين مجلد رحص على اقتنائه أن يرساله مفيدا بالنجاين محمد تعالى وقال في رسالته المسمى رفع الغشة في وقت العص والعشاء لا يرجح قول صاحبيه أو أحميه ما على قوله إلا لموجب وهو ما هو هذا الموجب قال وهو إما لضعف دليل الإمام وإما لو في قبله من المعاملة وإما لأن خلافهما له بسبب خلاف العصر والزمان فأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لو وقعهما الخضائي بظاهر العدالة كعدم الخضائي بظاهر, كعدم الخضائي بظاهر المسائل هم عندنا بالف... يعني مستور العدل نحن ناخذ به واضح؟ ولكن لا يعني أحد يقول أننا نقبل مثلا شهادة مثلا الفاسق يعني خاصة موضوع الشهادة يعني هذا الكلام قال ويوافق ذلك ما قاله الشيخ قال قاس المقلوب غفية صيحين كالتصيح والترجيح بالكتاب قال على أن المجتهدين لم يقدوا حتى نظروا في المختلف وردعوا وصححوا فشهدت مصنفاتهم بترجيح قول أبي حنيفه يعني بمعنى إنه هذا الكلام لا تعتقد يعني أن علم المذهب عندما بين ورجح وفصل وقول وقدم قولاً على قول أن هذا يعني كان عبثاً منهم لا نظر في جميع دولت الإمام ونظر في دولت الصاحبي، وخرجوا بهذا الأمر. جاء قال على أن المسيين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف. يعني كانوا يشير أن المسيين الآن فقده. على أن سلمي قدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصحوا. فشهدت مصنفاتهم بترجيح قول ابي حنيفه والاخذ بقوله إلا في مسائل يسير اختار الفتوى فيها على قولهما او قول احدهما وان كان الاخر مع الامام كما اختاروا قول احدهما فيما نقص فيه للامام من المعاني التي اشار اليها القاضي ما هي المعاني هذه من هذه المعاني عند قوله بل اختاروا أو قول أحدهما وإمكان الآخر معنما كما اختار قول أحدهما فيما نص فيه الإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي. يعني هو ما ذكر يعني المعاني يعني ما أشار إليه اللي هو اختلاف العصر والزمان وحادث الناس كما في التعامل كما ذكر في عبارتي السابقة واضح؟ ما المقصود في المعاني؟ اختلال العصر الزمان وحادث الناس في هذا المقصود. إذاً قال الذي أشار إليه القاضي بل اختار قول زوفرين في مقابلة قول كل ونحو ذلك التريحاتهم وتصريحاتهم باقية فعلينا اتباع الرالح والعمل به كما لو أخذو في حياتهم قال, قال العلامة البيري رحمه الله تعالى والمراد الاستهاء احد الاستهادين والمراد الاستهادين الاجتهاد ما هما الاستهادين هما الاستهاد المقيد أحد الاستهاد المقيد يصل فيه المكسنة المجتهد أو لمجتهد في المذهب فيضح في, في المسائل وأهل التخريجي والترجيح وأصحاب الصيف واضح لذلك قل قال العمامة البيري مراد باستهاد أحد الاجتهادين وهو المجهد في المذهب وعرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه أو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر على آخر أطلقه إن ربما يكون هناك قول من فيقيده هذا المجتهد ويبين وجود هذا التقييد على خلاة ما يرد في زمان إذا كان هذا المجتهد للشروع والتوفرها في المجتهد داخل المذهب الواحد لا بد أن يكون قد أتقن المذهب وأن يكون متبحرا فيه ومتمكن من تخريج الوجوه على مصوص إمامه ومتبحرا في مذهب ومتمكن من ترجيح قول إنه على آخر أطلقه هذه كلها شروق يمجتهد داخل المذهب حتى يستطيع أن يرجحها قولا على عرض فما بالك ممن لم يصل إلى هذه الدرجة ويرجحه من الأئمة الأربعة قال وسيأتي تغلحهم قال فالآن لا ترجيح بالدليل ليس إلا القول بالتفصيل فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن شخصه المصححة فنأخذ الذي لهم قد وضحا فإننا نرى قد رجحوا مقال بعض صحبه وصححوا من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله فيه وعشر الآن بدأ بأبيات جديدة من النقل. قال فالآن لا تزيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل والمقصود بالتفصيل هنا ما هو إنه التفتيب بين أقوال أئمة المثال قال فليس إلا القول بالتفصيل أي التفتيب بين أقوال أئمة المذهب أضح الأمر قال ما لم يكن خلفه المصححة أي ما لم يكن خلفه المصحح المخالف لتصل الماء اللي هو في الابيات 26-27 قال قد علمت أن الأصبح تخير المخت المجتهد هو الآن يسبع لمرض جديد وهو إنه ليس للمختي في زماننا التخير والترجيح ليس للمختي في زماننا التخير والترجيح ولا عليها أن يتبع أهل الترجيح والتصفير ثالث قال قد علمت أن الأصبح تخير النفس المجتهد فيفتي بما يكون دليله أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل ولما انقطع المفت المجتهد في زماننا ولم يبقى إلى المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل فنفتي أولا بقول الإمام ثم وثم ما لم نرى المستهيدين في المذهب صحي off من خلافه لكوة أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءا وأفتونا بذلك كما علمتهم أهلا من كلام علامة قاتل فنشط أولا بقول الإمام ثم وثم ما لم نرى المستهيدين في المذهب صحيه خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءا وأفتونا بذلك كما علمته أنفا من في العلامة لأنهم أعلنوا وادرى بالمذهب وعلى هذا عملهم فإننا رأيناهم قد يرجحون قول صاحبه تاره وقول أحدهما ثرة وكار قول زفر في 17 موضعا ذكرها البيار في رسالة فصم هذه الرسالة رسالة البيار التي ذكر فيها الاقوال المختبئة التي عتمل فيها قول القول الأزهر القول الأزهر فيما يفتى به بقول الامام زفر هذه رسالة البيار القول الأزهر أظهر في مختبئ بقول إمام الزفر هذه هذه هذا مساءة الإمام البياري رحمه الله تعالى قال ذكرها البياري في رسالة لسيدي أحمد الحموي منظومة في ذلك ما شو مساءة الحموي نعم طيب منظومة الحموي ما اسمها قال لسيدي أحمد الحموي منظومة في ذلك هذه المنظومة منظومة الحموي اسمع عقود الدرار عقود الدرار في ما في المذهب من أقوال زفار عقود الدرار في ما به في المذهب من أقوال زفار وشرحها بالصور لو شرحنا عليها لا رغ انا مطبوعة أنا عنده دا منظومة ثم شرحها عن في الصور الصور شرح عقود الدرار في ما في المذهب من أقوال زفار قال سيدي أحمد الحموي. منظومة في ذلك وهي عطوة الزرف يختفيه من نظر المنفر، لكن بعض مسائيها مستدرك معنى؟ ما معنى قوله لكن بعض مسائيها مستدرك بمعنى أن هذا القول ليس قولا خاصا بالفر حتى يقال أنه اعتمد هذا معنى. بمعنى أن هذا القول يعني ليس لزفر لوحده وافقه بعض أهمتها فيه. لذلك قال بعضها مستدرك لكونه لم يختص به زفر وقد وقد نظمت ذلك أنظمة فريدة وأيضا هذه في الحموي شرحها الشيخ عبدالغان النابلسي رحمه الله تعالى واضح واضح شرحها الشيخ عبدالغان النابلسي اسم الشرح الشيخ عبدالغان النابلسي اسمه تموه الصور تموه الصور شرح عقود الدرة فيما يفتى به على قلب زفر لا لا ليس على يعني يفهم لكن سابع عشر موضة سابع عشر موضة لمن فرجال من يوم الزفر لا ليس يعني لا يفهم هذا لا يفهم لأن هناك سابع عشر موضة قال بعضها مستدرة ثلاث مسائل بعضه ثلث فقط ثلاث مسائل سيأتي ليس يذكرها إن شاء الله ثلاث مسائل يعني لم يخص بها زفر بالمثل ثلاث مسائل فقط مش للسواء طيب قال الشيخ عبد الغني النبلسي على رسالة حمري على منظومة الحمري اسمها تموه الصمر تموه الصور سرع عقود الدرر في ما يكتبه على قول الإيماني زفر نعم تموص صور هذه اسم رسالة من النبي السلام و تعالى على منظمة الحموي رأضون أمنها قبعة في الشام و على ما أره قال لكن بعض مسائلها في لثونه لم يختص به زفر وقد نظمت في ذلك منظمة فريدة أسطمها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه حموي عدة مسائل وقد ذكرت هذه المنظمة في حاشية رد المحكار من باب النفقة هذا النظم الذي نظمه عاده ثقه واسقط منها ثلاث مسائل وزاد عليها يعني هي خمسه عشر مساله أسقط منها لا، يعني غير الذي ذكره الناس سبعه عشر موضعا هي خمسه عشر الذي نظمها ابن عبدين اسقط منها ثلاثه وزاد عليه ثمن مسائل ايضا يعتمد يعتمد في قلبه منزفر اصبحت عشرين اضح اذا بقيت اثنى وزاد عليه ثمن ابن عبدين اصبحت عشرين مسائل فيها على قلبه منزفر لذلك قال وزدت على ما نظمه الحماوي وعدد مسائل وقد ذكرت هذه المنظومة في حاشياتي رد المختار جنباب النسخ يعني من يعود إلى الحاشية اشقاء الله يعني يجي ما هي التي لم تفهمها لأن هو وثارة من قول زفر في سبعة عشر موضع صحيح وعيش كذلك ففي سبعة عشر موضع هذا في النظم الذي ذكره البيض ولكن الحقيقة 15 الذي ذكره من عبي خلاص أسقط 3 وقع 12 واضح الغير مستدرك ما هي المسألة ابن عبدين أضع فيها ثمن مسائل أيضا يعتمد فيها قبل إيمان زفر وصلت المسائل إلى عشرين سلة واضح يعني هذه المجموعة تشمل على عشرين بيتا موجودة فيه رد المفكار اللي هي أولها بحمد لله العالمين وبسم الله تو جنبنا والصلاة على العلي وبعد فلا يختبى بما قاله بما قاله في زفر سوى صور عشرين تقسيم هنجلة واضح عندي المطلع يعني النظر نذكره بن عبديني بحمد إله العالمين مبسمنا متويج نظمي وصلات على العلي وبعد فلا يختب بما قالهم بفرس وصوح عشرين ذغطين واندلة إلى آخر لا ابن عبديني الأسقط ابن عبديني غير ابن عبديني قال بعض هم استضر وزاد ثمانية أصبحت عشرين نعم صلى الله عليه وسلم قال ذكرت هذه المنظمة في اخشيط رد المختار من باب النهطة وقال في البحر من كتاب القضاء الآن شرع في مطلب جديد شرع في مطلب جديد وهو الرد وقاله صاحب البحر أنه يجب علينا الإفتاد بقول الإمام وإن أفتن الشيخ بخلاف هذا يعني مطلب جديد لذلك قال وقال في البحر من كتاب القضاء فان قلت كيف جاز للمشايخ الإستاء بقول غير المعن الأعظم مع أنهم مؤلدون قل قد أشكل عليه ومعن من يقول قل اشكل علي ذلك مده طويله ولم أر فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من نقلوا عن أنهم نقلوا عن أصحابنا. أنه لا يحل لأحد أن بقولنا حتى من أين قلنا ما هذا القلب قوله لا يحل لأحدنا نفسية بقولنا حتى يعلم من أين قلنا أي ما لم يعرف ما أخذه من الكتاب وسنة أو إجماع الأمة أو ارقيا سواء كان جليا أو خفيا حاصل هذا الجواب لأن كلام أصحابنا هذا أوجب على المشايخ أن لا بقول قول الإمام إن بعد معرفة دليل هكذا الظاهر فرتواهم بغير قويه محمول على أنهم لم يطلعوا على دليله وفقد في حقهم شرط جواز الاسلام بقوله لكن الجواب على هذا الامر او على هذا الاشكال ما اشار اليه الشارع وسياتي يعني ان المشايخ قد عملوا بامره ما هو الامر هذا الذي ذكرنا قائل توجه له لكم دليل قلوبه وبقوله ان صح الحديث فهو مذهبي وايضا بوصفيته لا يحل لاخرنا ان يكفي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا يعني المراد يعني هذا الكلام وأمثلته ومشابهه أن ينظر في دليله ويعتبر قوته فأعذورهم يعني عن قلب ولثاب بغيره بسبب هذا لعله لم يطلعوا على دليله لأن كتبهم مشحونة بالدلائل أصلاً ولا يظن يعني أن جاهل يعني أنهم يعني جهلوا دليل ما بمنه أو بعض الأقوال على بعضهم النظر في الدلائل واضح فلا في معنى هذا القول أنه لا يحل أحد مختبي قلنا حتى يعلم أين قلنا. حتى نقل في السراغي الفتاوى السراغي للأول شيء ذكرناها أن هذا سبب خلافة عصام الإمام لا ليس ايضا يعني خالفوه لأنهم اتطلعوا على الأدلة يعني المقول أنه لا يحل أحد أن يفتى بقولنا حتى على أن, إن قلنا بمعنى لا يستبه على أحد الشيخ الزياد يعني أنهم خالفوه لأن معرفة دليله ولم يخالفوه لأنهم لا يعرفون سناة نفس الإمام عن هذا القول سناة إن شاء الله قال حتى على في السراجية أن هذا سبب مخالفة إطرام الإمام وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره ويفتي به يعني ابن يقصد من أين قلنا يقول مذهب أم الأدلة لا طبعا أدلة يعني يعني قلنا؟ لماذا قلنا بقولنا كذا قلنا بهذا القول لأن ندلنا عليه كذا وكذا هذا المقصود طيب لا يجي فأقول إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتب بالحذر كما في تلقينا للزاهر وغيره فيحل الإفتار بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال بمعنى أنه هذا قضيح أنه يعرف من أين قلناه نستمر الإمام ودليمهن هذا ليس واجب علينا لأنه نحن مقلدين لأن هذه الدرجة ليس لأمكانها يعني ليس واجبا على قلنا أن نكملهم المفهد الأحناف الآن أن يعلم دليل الإمام لن نصل هذه الدرجة لأنك تعرف كل مسألة ما هي المستهد الذي يتمد عليه الإمام لما قال كذا لما قال كذا لنظر ما تصل إلى أنك مستهد في المحل. تعرف كل مسألة بجليلها وكيف قنأت بهذا غول لماذا قال وهل قال هذا قياسا عم سكسان غول لم يأخذ بالحديث وغير هذا هذا مستهد في قال فيحل الأستاذ قلب الإمام بل إن لم نعلم من أين قال وعلى هذا فما صحهه في الحامي. أي أن الاعتاب لقوة الدليل مبين على ذلك الشر واخصحه أن الإفتاء بقول الإمام فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافنا إنهم إنما أفتوا بخلافه لفاق الشرق في حقهم وهو الوقوف على دليله وأما نحن فنى الإفتاء وإن لم نقف على دليله وقد وقع للمحقق في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهنا لأنه لا يعدن عن قوله إلا لضعف دليله لكن هو أهل للنظر يعني هذا الإمام ابن همام مثلا نقول هذا في هو من المسهدين في المذهب إذا قال لكن هو أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه اختاؤه بقول الإمام يعني لا يأتينا واحد الآن أبو زياد الله يرضى عنه يقول والله أنا بدي أنظر في دليل الإمام وأنظر في دليل أبو يوسف وأنظر في دليل زفر وحسن المزياد محمد بن الحسن وأخير وأشتهد إذا أصلنا إلى أهل النظر، واضح؟ فما إن هؤلاء المساكين، إن هؤلاء كلّه يعم في هذه القواعد. يعني من يقرأ كتب العلم في رضوان الله عليهم في الفقه أو في غيره يتعلم الأدب. يعني أول ما يتعلمه والد العلم في قراءة الكتب السحنة، يتعلم الأدب مع العلماء. يعني لما ينظر كيف هم يعني خلقوا المسائل وكيف أصفلوها وقعدوا القواعد وفروا عليها وخرجوا المسائل يتعلم الأدب يعلم أن منزلته متونية جدا عنهم يعني ولم يصل إلى ركبه فأول شيء هذا يدفعه التوابع لا تعلم الأدب لأن هؤلاء الواعزة قد فتح عليهم فالصطاعوا أن يخرجوا وأن يصل هذه المرتبة لكن من لم يقرأ كتب العلماء كيف يتادب بادبهم يعني وما لا يعرف حتى لو قال يا رزيق يعني سينكرون على الكلام بقول كيف نسلم قولا لا دليل عليه يعني يعني هم, هم يعتقد يعني أما الناس نبلوا عليه الذين يعني تلقتهم أمة بالقبول يقولون أقواما بالتساهم لا يقولونا قولا بالتساهم قال نوح قال وقد وقع من حقهما في مواضع رد على المشايخ في الأفتاء بقولهم أنه لا يعد عن قوله إلا لضعف دليله وربح ما يسمعنا بعض الدليل او لاختلاف الزمان لكن هو اهل للنظر في الدليل وما ليس باهل للنظر عليه الاستابق قبل الامام والمراد بالاهلية هنا نعم أيضا ايضا بمطل جديد معنا والنظر والفتوى قال المراد بالاهلية هنا ان يكون عارفا مميزا بين الاقاويل لذلك صاحب الزحر قال في الأهلية قال المراد بالاهلية أن أهل العلم الإفتاء قال له الملكة أي القدره تحصيل العلم والإجابة وللاحظ فيه سحبار المسابة الإجابة عنها الفعل لأن أهل الشيء من هو متأهل له لأن أهل الشيء من هو متأهل مستعد ومستعد باستعدادا قريبا لم حصل له ذلك الشيء وحضم له بالفعل هذا كلام صاحب البحر قال أقول أن أهل العلم والإفتاء والله الملك لا يقدر على تحصيل علم ولا يلاحظ فيه استخبار المسائل والإجابة عنها بالفعل لأن أهل الشيء من هو متأهن له ومستعد له استعدادا قريما لا من حصل ذلك الشيء وحن عنده بالفعل ماذا يا هيتم كيف نوفق بين قول الإمام لاحظ لأحد أن يقلل إلا بما لم يرى الإمام. تخصوه لا يحل أحدا يفسير بقولنا حق يعلم من أين قلنا قلنا هذا العلماء قيدوا يا شيخ أبو هذا للعلماء هذا العلماء ليس مسلمة هذا العلماء ما احنا قلنا لما قائب قال فأقول إن هذا الشرق كان في زمانهم أما في زمان فيكتفى بالحفظ كما في القنية طبعا تحيا القنية يعني متقدفة وغيره فأحل الأستاذ بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال؟ هذا لم عليه في ليه ليه بزياد؟ كل إنسان جاء كل, كل يعني إيه إنسان الإمام وكيف قال معنا السؤار مستهجر واضح؟ الإمام ما قال ابو زياد يعني عن ابن جين في الدروس طيب حتى عبيتة. يعني الله يعني كثيرا ما يذكر الحكمة مطلقا دون تقييد لماذا؟ لأن جاء رحمه الله تعالى قال هم يتركون هذا الأمر لنباهه الطالب يعني حتى يعلم الطالب الطالب النبي يعلم أن أقوانه في كثير منها لا تؤخذ على أطلقها وإن لم يكن والب نبيها ويظن أسلامهم ولا تقيدهم. يعني يأتي لك مثلا هذه أقول وقد قال أو قد نهى الإمام أنه عن علم السلام مخافلة بحكم الفلسطود يقول له الفلسطود من ما بحيث عن خوف في علم الكلام هذا فلأم نطلق هذا مقيد فلماذا قال هذا القول للم صفحة المسلم فعليه المناسبة من يس له وإذا كان الإمام قد نهى عن خوف في علم الكلام لماذا خاض أصحابه في علم الكلام ولم يكتبه هو الفقه الأفضر في علم الكلام و ايضا ابن ابي امام كتب آه، لماذا تقيل امام كتب تشوف بتشوف لماذا نهى الامام عن الكلام و بتروح موجود في مورا كتب الفتح يعني اذا رزعت عن المسائل عن الصراخ خلصة المتبع نهى الهراء الى البدع ان شاء الله تجد هناك حادثة الامام حنيث مع ابنه احباد لماذا نهى عن الخلطة عن الكلام نخصو بشي دقائق الكلام أو لأن لا يكون أحدٌ حريص على تقطيع صاحب في كفر، ولا يكون القصد المجادلة، ولا يكون صل الحقاد ما هي عنه، وليس إطلاق خوفاً من كفر. طيب ما هي في مسألة هنا؟ قال المراد بالاهية هنا أن يكون عالفا إذن دون أقوال، أو قدرة على ترجيح بعضها على بعض، ولا يصير أهل من سقرا ما لم يسر صوابه أكثر من خطأ، من خطئه لأن الصواب متى كفر قد غلب؟ ولا عبر في المغلوب من مقابلة الغالب فإن أمور الشرع المدينة على الأعامل الأغاد كذا في الوالدية للفساوة وفي المناقل الكردري إنشي المناقل الكردري من المناقل الإيمان الصاحبي المناقل الكردري قال ابن مبارك وقدسي متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القباء قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حاشظا له وهذا محمول هذا على احضر رواتين عن اصحابنا وقبل استقرار المذهب اما بعد الصرور فلا حاجت الي انه التقليد إن هذا اخر كلامي صاحب البحر طيب نعود اذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول ابي حنيثة حافظا له عارف عارفا بحنيثة حافظا له وهذا نحنون أحد الروايتين عن أصحابنا وقبل استقرار في المذهب من تقرير هذا الأمر أن الإمام عبد الله بن نزاره يعلم معرفة الحديث والقياس أي علم أدلة الأطوال شرطا لجواز الإفتاء هذا، على هذا القول أجوز الإفتاء من غير معرفة الدليل وهذا خلاف دعاه صاحب البحر من قبل قوله وأما نحن قلنا أن يفتاء بقول الإمام وإما منقف على دينه وأجاب عنه بجوازين صاحب هذا الأول قال اختلف أخابنا في جواز الإسلام لمن لم يعرف الدليل وعدم جوازه وقال عبد الله المبارك نبني من المبارك مبنيا على روايات الثانية وعيد قمر ثانية حتى توضح الأمور الآن قال وهذا محمولا على أحد روايته نعيد قول أمع. قال ابن المبارك الله وقد شئله ما سيحل لرجل أن يفتي ويري القضاء قال لا كان بصيراً بالحديث والرأي، عارفا بقول جي حنيفة حاتباً له وهذا محول على إحدى الروايتين عن أصدرها الآن تقول الأمر أن الإمام الله بصدر الحديث وليها أي أن الأطوال شرطاً لجائز الإفتاء فعلى هذا لا يجب الإفتاء غير معي الدليل وهذا خلاق ما ادعاه من فيما ذكرنا صاحب البحر بقوله وأما نحن ضمن الإشتاء ذو قول الإمام وإن لم على جديده وأجاب عن هذا بجوازي الأول قال اختلف أصحابنا في جواز الإشتاء لمن لم يعرف الدليل وعدم جوازه وخل لعبد الله بن ذلك مضمين على رواية إشتائية والثاني ما قاله الإمام من المزارك من ذو عرفة الدليل محمول على ما قبله دليل مذهبة مغطيحه وتهذينه أما الآن فلا حاجة إلى معرفة الدلائل ثم ترجيح قول غير قول الإمام لقوة دليله ثم ترجيح قول غير قول الإمام لقوة دليله بل علينا تقليل الإمام والإستاء على قولهم والقضاء لمنهبه وإن ما مأخذ هذا كلام ورد صاحب الحر رحمه الله تعالى قال وهذا محمول على أحد الرايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذهب أما بعد استقرر فلا حاجة إليه لأنه يمكن أن يبقيد انتهى الكلام صاحب البحر أقول أيها ابن عبدين ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الإنسان ولهذا اعترضه محشي من محشي اعترضه محشي أي محشي البحر واضح وهو خير الرملي قال ولهذا اعترضه محشي الخير الرملي نعم لأن قاله الهجب علينا إفتاء بقول الامام وان لم نعلم من اين قال مضاد لقول لا يحل لاحد ان يد قولنا حتى يعلم من اين قلنا إن هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل فكيف به على وجوبي فنقول هذا فنقول هذا من الخير الضملي. ما من غير ليس وإنما هو عن وباعتبار هذا الملحب تدوز حكاية قول غير الإمام فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفت المشايخ بخلالهم إنما نحكي فتواهم لا غير فلتأمل واضح؟ ترويح حال الكلام عند قوله فكيف يستدل به على وجوده فنقول قلنا هذا ستم السلام وخلق رمضي. يعني جفع به معاست أن يتوحى فلما لم يجب إفتاء لغير أهل إشهاد فكيف يسوغ إصدار الفتوى لأهل الجمعينة لا وين من الصورة لما لم يجز الإفتاء غير أهل اجتهاد فكيف يسوه إصطبحته لأهل الزمانية الآن نفهم هذا الأمر ليست الثالث أن غير مجتهد ليس بإفتاء حقيقة إنما هو نقل كلام مجتهد ولا يشترط النقل معرفة الدليل فهو يأخذ ما رجحه المشيخ سواء كان قول الإمام أو غيره واضح وعلى هذا فالمخط زمانية يعني من يكون النخط في زمانية إذا وضحك هذه الصورة لأن المختي الجماعي يجتمع فيهنا أهلي في نقل الفتوى وإن لم تجد فيها أهلية الإفتاء لأن هذا الموجود في الجماعي ناحية إحنا ما عندنا مختي بمعنى لأنه قلنا إحنا المختي هو المجتهد في عرف الأصوليين وإحنا من عندنا ما يعني يعني المختي حكاية على سبيل الحكاية هو بمعنى من ينغي الفتوى لذلك المختي في الجماعي لما نجتمع عنه أهلية نقل الفتوى إن لم يجد فيه أه يعني أنه لابد له من برد إجتهاد ومعرفة بأحوال الناس وذكاء ينظر به في خصوص الوقائع حتى لا يأتي الناس ويلبسون عليه أن يكون بفطنة وصاحب عقل راجح ويخطي ويتنبأ لمكر الناس ويتنبه واضح. صحيح؟ الله المستعان أسيد لا يقال فلتمارا فلبيحه. ولكن كيف إجتهاد في هذا الزمن في مسائل مستجدة؟ يعني نحن كلنا يعني المستهد المطلق غير موجود وهذه المسائل يعني لم تكن في زمانهم. وحتى هذه المسائل التي يعني, يعني يجدون عنها الحكم من المسائل المتلا إذا رجع آخر محمد يعني تجد في غالب هذه المسائل يقسمها بما ينافلها من المسائل التي حكمت لذلك أحرف المسائل الحديثة يقولون بناء على القديسات وذهب إلى بناء على كذا على قول جماعة فلان انه لا تجد ان لهم دليل فلا مستقل انهم حتى في المسائل المستجد يرجعونها لأصل موجود في احد المذاهب اذا كان لا يوجد المختي لنا في هذا الزمان هل يرتب هذا ان يوجد مقلبين فقط؟ قصر هو لا يوجد المختي المختي بمعنى المجتهد احنا قلنا المختي يعني هو الناس في عرف الوصولية اما المختي في زمان هو من ينقل فتوى أما مجتهد أخرى لا, لا أعتقد أنه يوجد مجتهد إذا كان هناك مجتهد دون حتى نفس المجال عليه. لا لا مهو أخير ذو حمزة الآن اجتهاد في اجتهاد احنا قلنا مطلق في اجتهاد مجهد في اجتهاد صار فرعو يسمونه اجتهاد المسألة مجتهد مسألة هذا الموجود في زماننا يعني في المجمع كانت يعني يستمعون حتى ينظروا قران بمسألة أو بفرعية حكم أو طرف لمسألة وإذا أردت سمي أبا حمز اجتهاد سمي اجتهاد أنا لا أسميه اجتهاداً يعني يعني اجتهاد إما اجتهاد مطلق أو اجتهاد ملهب اجتهاد ملهب احنا قلنا يدخل في أصحاب التخريج واصحاب الترجيح والتصحيح أما الآن مجمع كامل واجتنا من أجل فرعية صغيرة وغايد يعني ما يقولونه يعني يعوداً به إلى أصلاً في أحد المذاهب إذا أنت كنت تسميه من اجتهاد هذا سميه اجتهاد أنا لا أسميه حتى نخون مأجج إن شاء الله أستلم الأخدرس قال وتوبه أن المشايخ طلعوا على دليل إيمان هذا تفصيل قوله أبو زير ما توبه أن المشايخ طلعوا على دليل إيمان نعرف من أين قال وطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليله به ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قبهم بجهلهم بدليله واضح هذا تقرير الكلام الأول عندما قلنا نعود للنص العبارة من يدخلنا العباء يعني فكوه منه من يتطلعوا على يده ال... عندما م... م... م... م... قال وصح الحديث فهو مذهبي وقوله لا يحضر أحدا يختي قولنا ما لن يعلم من أين قلنا قلنا المراد بهذا الكلام أن ينظروا في دليل ويعبروا قوته, قوته فعوذلهم عن قوله والإستاء بغيره بسبب هذا لا أنهم من يتطلعوا على دليله قلنا بدليل الكتب مشهورة بالدلائل فلا يظن نظام يعني أنهم إنه دون ملهاة بإيمانهم ورجه بعض الأقوال بناء يعني على بعض دون النظر في هذه الأدلة واضح. فلئن قال الله صلى الله عليه وسلم، وتبينه أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام عرفوا من أين قال واتطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على ذلك ويختون بهم ولا يظن ولا يظن بهم أنهم عادلوا عن قوله لجهل بدليله يعني فيما قال فيما سبق فيما نقل عن إسحاق. قد مقال هنا لما ذكر عن أن هذا سبب مخالفة اسام للإيمان وكان يفتي في طليق كثيراً لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به قال ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله جاهز دليله فإن نراهم قد شحم كتّهم ثم يقولون أنفثوا على قول أبي يوسف مثلاً وحيث لم نكن أهلا من في الدليل لم نصل إلى في رسول الشرائط والتفريع والتأصيل لكن في حصول شرائط التفريع حكاية معهم لأنهم هم أتباع المذهبين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهابهم ننظر إلى ما قدمناهم قبل علامة طاكم إن المجهدين لم يفقدوا حتى نظر في المختلف ورجح وصحهم إلى أن قال فمن اتباع فاجح ولعمل به كما لو أفتوا به في حياتهم أحلى مع المرهب عصر وفي فتاوى العلمة ابن الشلي ليس للقاضي والمخت العدود عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بان يتبع قول غيره فلوس للقاضي أن يحكم بقول غير, أبي في بقول غير أبي حنيفه في مساله ثم يرجح فيها قول غيره ورجح فيها دليل أبي حنيفه على دليل فإن حكم فيها فحكمه غير ماض إساء له غير الانتقال ماضي؟ ماليب؟ في العلامة بن الشنوي ليس بالقاضي ولا من المفتي العدول عن قول الأمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فلوس بالقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيف في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجح فيها دلول أبي حنيف على أدوله أن حكم فيها فختمه غير ماضي ليس لهم غير الانتقاض نعم طبعا القاضي حنيف يعني إذا قضى بمسألة على غير قول الإمام فلا يوجد نص أنه رجح مثلا قول غير الإمام فهذا الحكم ولا ي... ويعمل به وإنه مكف إلى هنا إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نوفى من أن قول الإمام لا يحلل نأتي إلى معنى قول الأيمان لا يحلل لأحد العميم فيعلم إن شاء الله المرة القادمة ونوبحه ونقل منه إن شاء الله يزال عنكم كل الاشفالات اللي تسألون عن هذه البيانة ان شاء الله الآن نبقى الى برئاسة ان شاء الله تجيبك معنيها لكن اذا اختلف المشايخ انفسهم في ترجح قول الامام ويوسف عمداء كيف يختلفون يعني الآن القواعد محررة من هذه الابة حمزة القواعد محررة ووجود يعني اهو المعتمد في المذهب؟ انه في كل المسائل فلا صلاح وان الله في تلاسخ وزيادة problemy, które nie są